وحسن معاملته مع الخلق وشرع الله لعباده الأخذ بمعالي الأمور وترك سافرها ومن الأخلاق الكريمة وصفات النفوس الشريفة الوفاء الوفاء هو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن قدم إليك معروفا أو مد إليك يدا وأعظم عهد يجب الوفاء به الوفاء مع الله عس وجل بأن يعبد وحده لا يشرك به شيئا قال جل وعز وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فالوفاء من شيم الرجال وعلامة على علو النفس وحسن الخلق وأوفى الناس هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام فموسى عليه السلام عرف حق أخيه هارون عليه السلام فسأل ربه أن يجعله شريكاً معه في الرسالة قال سبحانه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشبكه في أمري ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان وفيا مع من نصره لإبلاغ رسالته منع المطعم بن عدي المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فحفظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانه وقال في أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا أي أن أعفو عنهم لتركتهم له لتركتهم له أخرجه البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفياً مع صحابته أبو بكر السديق رضي الله عنه وأرضاه نصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وكان أكثر الصحابة وكان أكثر الصحابة صحبة له فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي متفق عليه واعتز الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأبلى في المشاهد كلها بلاء حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة أخرجه أحمد ولما بذل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لهذا الدين من ماله ما بذل وجهز جيش العسرة بألف دينار ألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أخرجه الترميلين وعلي رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها علي أخرجه البخاري وصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين من استشهادهم كالمودع لهم والحديث متفق عليه وصلنا على قبر جارية سوداء كانت تقم المسجد ولما ناصر الأنصار المهاجرين تعالهم النبي صلى الله عليه وسلم ولدراريهم فقال اللهم مغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار أخرجه مسلم ولم يستي من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلا ويكافئه عليه قال عليه الصلاة والسلام ما لا احد عندنا ما لا احد عندنا يد الا وقد كافئناه ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامه اخرجه الترمذي وامر عليه الصلاه والسلام بحفظ الود لصحابته كلهم بعد مماته فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أخرجه مسلم وفاؤه صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلى أمته وذلك في الموقف العظيم يوم القيامة فقال صلوات ربي وسلامه عليه لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة أي شاملة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يُشرك بالله شيئاً أخرجه مسلم وعلى هذا الخلق العظيم من الوفاء سار الصحابة رضي الله عنهم جميعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قُبِض قال أبو بكر الصديق للصحابة من كان له عدة عند رسول الله يعني من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه من كان له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين فليأتنين قال جابر رضي الله عنه فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو جاء مال البحرين أي الغنيمة لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قُبِض النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فحثى لي أبو بكر من مال البحرين لما جاء حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها والحديث متفق عليه وأنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيس أسامة بن زيد رضي الله عنه على شدة حاجة أبي بكر للجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته والصحابة رضي الله عنهم حفظوا لأبي بكر مكانته وسبقه للإسلام ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم فاتفقوا على بيعته خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أدرك منزلة عمر التي أنزلها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فعهد أبو بكر بالخلافة من بعده لعمر فرضي الله عن الصحابة أجمعين وقاتل الله من سبهم وقبح من لعنهم وطعن فيهم من الرافضة الحاقدين والشيعة المبغضين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين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 وسهرا لنومك وكدح الوالد لعيشك وحملتك أمك كرها ووضعتك كرها وأول واجب فرضه الله من حقوق الخلق البر بالوالدين قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن البر بهما الوفاء لهما بالدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومن الوفاء لهما طاعتهما في غير معصية وفعل الجميل معهما وإدخال السرور على نفوسهما ومن الوفاء لهما أن, ي... أن يريا ثمرة جهدهما على أولادهما بسلوكهم طريق الاستقامة والصلاح ومن الوفاء لهما إكرام صديقهما بعد موتهما مر أعرابي على ابن عمر رضي الله عنهما فقال له ابن عمر ألست فلا ابن فلان قال بلى فأعضاه ابن عمر فأعضاه ابن عمر, داب عمر دابة كان يركبها وقال اركبها وأعضاه عمامته وقال اشتج بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعضيت هذا الأعرابي دابة كنت تروح عليها وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يعني بعد أن يموت وإن أباه كان صديقا لعمر ومن الوفاء الوفاء بين الزوجين فقد جمعهما عقد عظيم قال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غنيظا وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وآست النبي صلى الله عليه وسلم بماله أو بمالها ورزق منها الولد وأول من صدقه وآمن به من النساء وهي التي ثبتت فؤاده عند نزول الوحي وقوت عزيمته وكانت خير زوجة لزوجها في حياتها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كانت خديجة حريصة على رضاة صلى الله عليه وسلم بكل ممكن ولم يصدر منها ولم يصدر منها ما يغضبه قط فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاءها بوفاء, بوفاء أعظم منه فكان في إحسانها يشكرها وظل بعد موتها يكثر ذكرها ويقول عنها إني رزقت حبها وربما ذبح الشاب ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد قال النووي رحمه الله تعالى في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب ومن الوفاء محبة العلماء وتوقيرهم وإجلالهم وذكرهم بالجميل إذ هم حملة الدين وورثة المرسلين قال الإمام الطحاوي في عقيدته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما بدت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له وللصاحب وفاء يتحقق بشكر أفعاله وحفظ سره ووده والثلاء الحسن عليه ومنع وصول الأذى إليه وبذل معروف له ولأولاده من صنع إليك معروفا فكافئه عليه فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا فادعو له فإنه من الوفاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الوفاء أيها المسلمون صدق اللسان والعمل معا ويحدث الوفاء في نفس الوفي من الصرور والغبرة ما لا حد له وفي نفس الموفى له الرغبة في البر والمجازاة ومن جحد معروفا, ومن جحد معروفا فهذا ممن سغرت همته عن الوفاء وليكن العمل في العطاء وغيره وليكن العمل في العطاء وغيره خالصاً لوجه الله فإن استنكفى واستكبر وامتنع أحد عن رد معروف صنعته له فلا يحسن كذلك فأنت تطلب الثواب على المعروف من الله لا من البشر ممتثلاً قول ربك جل وعز إنما مطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ألا فاحرسوا عباد الله على الوفاء فإن فيه سلامة القلب والنماء واجتهدوا في التحلي بكل خلق كريم ووصف حميد فهو عنوان الظهر والفلاح فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرفها عنا إلا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين